فإن ذكر أهل العلم أن الإنسان لو وجد في بلد أو قرية يكثر فيها الخبث وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يطاع وخشي من عقوبة الله عز وجل فيشرع له أن يهاجر إلى بلد وإن كان فيه يعني إلى قرية أخرى ومدينة أخرى وإن كانت تحت ظل مملكة واحدة أو بلاد واحد هذا يعني يشرع لكن ليس كالهجرة الأساسية الهجرة الكبرى التي حدثت عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي ربما تحدث في بعض فترات التاريخ تقرأ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قد روى وكيع في كتابه عن الأعمش عن شقيق هو أبو وائل قال خطب أعرابي من الحيم امرأة يقال لها أم قيس فعبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجت فكنا نسميه مهاجر أم قيس قال فقال عبد الله يعني ابن مسعود من هاجر يبتغي شيئا فهو له وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان في عهد ابن مسعود ولكن روي من, من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فعبت أن تزوجهم حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس قال ابن مسعود من هاجر لشيء فهو له وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم ولم نر لذلك أصلا بإسناد يصح والله أعلم وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما نعم يقصد هنا صلاحها وفسادها من حيث القبول والأجر وهذا هو الغالب عن استلاح الشرعي الغالب عن استلاح الشرعي كما أسلف الشيخ في أول حديث عن هذا الموضوع وذكر أن أغلب المعنى الغالب بالنصوص الشرعي وعند السلف هو أن المقصود بالنية أولا بصلاح النية أولا القبول عند الله عز وجل ثم الأجر من الله وهما متلازمان الأجر ملازم للقبول والقبول ملازم للأجر فإن الله عز وجل إذا قبل من عبده العمل أجر عليه ولا يجره إلا على المقبول هم تلازمان فصلاحها أي الأعمال وفسادها من حيث القبول والأجر لا من حيث الوقوع والحصور فهي قد تصلف ظاهرا الإنسان قد يعمل عملا دنيويا صالحا من ناحية الدنيوية بمعنى أنه استكمل الكمال في الجانب الظاهري كالصنعة وشائر الأعمال الظاهرة قد تكون صالحة بمعنى أداها على الوجه المادي المطلوب لكن قبلها تكون صالحة عند الله عز وجل أي لا غير مقبولة ولا معجورة عليها نعم فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف نيات الناس في الجهاد وما يقصد, وما يقصد به من الرياء فإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فخرج بهذا كل كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية على هذا طبعا الشيخ سأؤكد على هذه القاعدة لكن لما وردت هنا أحب أن أربطها يعني أو أن أنبه على خطأ يقع عند كثير من طلاب العلم فضلا على وهم وهو وجود المقاصر الزنوية تبع للعمل لا أصل هذا سيئة في الكلام عنه بمعنى أن المجاهد في سبيل الله إذا كان قصده في الجهاد في سبيل الله قصده وجه الله عز وجل وطلب الشهادة ونصرة الدين استجامة لأمر الله وهو يؤجر على نيته ومع ذلك فإن ما يتطلع إليه من غنيمة أو مقاصد الدنيا لا يضر بأصل النية ما دام ليس هو الأصل لأن الإنسان لا يستوني عن حوائج الدنيا والمجاهد في سبيل الله كون يتطلع بعد أن يخلص نيته لله كونه يتطلع إلى غنائم يسب فيها حاجته لأنه من قطع للجهاد ويستغني عن سؤال الناس وعن استجدائهم هذا لا يضر بيصلمين في كثير من الأعمال التي يعني يحصل بها مصالح دنيوية تبعاً يحصل بها مصالح دنيوية تبعاً كالجهاد والحج وكثير من أعمال الحزبة أيضاً كثير من أعمال حسب يحصل بها مصالح يونيوية تأتي بمكافأة من الدولة أو من أحيان مصالح تأتي من قبل الناس لا يطلبها الشخص فهذا لا يضر بأصل النية سيأتي على وجه التفصيل إنما أحببت شر إليه إيشير إليه هنا لأن الحديث شار إلى من يقاتل للشجاعة والعصبية ونحو ذلك بمعنى أصل مقصد أصل مقصد للجهاد ما كان إلا في أن يقال أنه شجاع أو يقال أنه مثلا قوي أو يقال أنه أو, أو, أو يقاتل من أجل نصر قومه نصر قومه أو يقاتل عن غير ما يجوز القتال له كأن يقاتل دفاعا عن أمور دنيوية ولم يكن قصده قصده وجه الله عز وجل وهنا أيضا جاءت عبارة حبا ننبه إليه مرة أخرى تشبه ما ذكرته من قبل وهو أن الإنسان أو المسلم إذا دهم بلده عدم وكان يقاتل من أجل الدفاع عن بلده هل هذا جهاد؟ أقول نعم المسألة فيها تفصيل إذا كان المسلم يقاتل عن بلده حماية لبلد الإسلام الذي تقام فيه شعائر الدين ويظهر فيه التوحيد وحماية عن أنفس المسلمين وأموالهم وأعراضهم من باب الدفاع عن البلد لأنه مسلس لأنه بلد الإسلام لأنه تراب فهذا مشروع ولا يكون قتال الدفاع جهاد الدفاع بهذه الصورة لا يتصور جهاد الدفاع عن بلاد المسلمين بهذه الصورة لأن هو الذي فرض نفسه عليك ما ذهبت لتقاتله ليسلم أو, أو, أو, أو, أو يدفع الجزيرة لا هو جاءك جاءك يستهدف بلدك فقتال المسلم دفاعا عن بلده هو في سبيل الله إذا كان على هذه النية الدفاع عن بلاد المسلمين وأموالهم وعرضهم ولا يكون الدفاع إلا بهذا الصور نعم في الصحيحين عن أبي... عن أبي موسى الأشعري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل, يقاتل, يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وفي رواية لمسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله فذكر الحديث وفي رواية له أيضا الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية وخرج النسائي من حديث أبي أمامة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت, أرأيت رجلا غزا يرتمس الأجر والذكر ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة أن رجلاً قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له فأعاد عليه ثلاثاً والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجر له وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاد بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزى فخرا ورياء وسمع وعص الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف ما يقوله أي عامل شريكه معاملة حسنة أي باليسر والسماحة وأنفرق الكريمة يعني الغالي والنفيس من ماله وياسر الشريك يعني أحسن معاملة شريكه, شريكه وعامله باليسر والسماحة نعم وخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمر قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزو فقال إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا وإن قاتلت مرائيا مكافرا بعثك الله مرائيا مكافرا على أي حال إن قاتلت أو قتلت بعثك الله على تيك الحال وخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل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 فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكن تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقاله وقارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال ما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكن فعلت لي قال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار وفي الحديث إن معاوية لما بلغه هذا الحديث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 من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار الممارات نعم الممارات في معنى طبعا الجدال كثرة الجدال وكثرة المناقشات دون غرض شرعي وهذا الحقيقة من الظواهر التي كثرت عند بعض طلاب العلم قد يكون بتأول من بعضهم بأنه يريد أن يستزيت من العلم أو يستطلع رأي الناس وبعضهم أيضا يأتي بها من باب يعني عرض ما عنده من معلومات وهذه كلها من مداخل الشيطان على الناس يجب على طالب العلم أن يتنبه لأن لا يجادل العلم فيه تلقي وسؤال وجوار أما التمحل وكثرة الأسئلة والعجبة وزيادة الأسئلة عن الحد الشرعي أو حد المصلحة التي يوقف عليها حاجة الناس أو حاجة الشخص هذا كله يدخل في مراء وإن كان من يسميه بعض الناس من باب المذاكرة أو من باب يعني التفاهم على بعض الأمور أو الوصول إلى نتيجة كما يقول ومع ذلك الأمر فيه نزلة إن بغير تنبه له طالب العلم نعم وخرج الترمذي من حديث كعب بن, مالك عن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منطلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار خرجه ابن ماجة بمعناه من حديث ابن عمر وحديفة وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ حديث جابر لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفها ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار وقال ابن مسعود لا تعلموا العلم لثلاثة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 بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب وعلم أن العمل نتفح عند هذا لأنه سيبدأ الشيخ بموضوع جديد يحتاج إلى وقفة طويلة أخشى تأخذ منا وقفا يزيد عن حد الدرس لكن هنا ينبغي التنبه إلى أن الشيخ أشار إلى أهم الأعمال التي غالبا يدخلها الرياء أو تخترط فيها المقاصد الحسن من المقاصد السيئة والدنوية فبدأ بالهجرة والجهاد ثم بالعلم وهذه أهم الأعمال التي غالبا اختلط فيها المقاصد الجهاد ثم العلم وكذلك الهجرة قبل ذلك وفي يومنا هذا أكثر ما يقع الناس في, في اختلاط المقاصد في مسألة طلب العلم وهذه حقيقة تحتاج إلى, إلى بحث معصل يعالج أعوضاء طلاب العلم في العصر الحاضر لا سيما مع مستجدات الوسائل والجامعات والمدارس وغيرها ثم مع أيضا مستجدات الحياة التي تتعلق بأعمال المسلم فكثير من الأعمال التي تناطق بالمسلم اليوم في البلاد الإسلامية وهذه البلاد بالأخص كثير منها يكون عن طريق الدراسة يعني عن طريق المؤهلات أغلب المناصب والأعمال هي الأعمال الشرعية مثل القبار المعروفة أنها المنكر ومع الحسبة ومثل أيضا التدريس للعلم الشرعية وغير العلم الشرعية ومثل كذلك الدعوة لله عز وجل هذه أصبحت الآن تناطب إدارات رسمية وزرات ومؤسسات تدفع مكافآت على العمل الشرعي للبحث أحيانا وتدفع رواتب ثم قبل ذلك هذه الإدارات والمناصب والولايات الشرعية غالبا أنه مشترط فيها المؤهلات الشهادات والشهادات تكون بالدراسة والدراسة إما تكون دراسة شرعية بحتة أو دراسة تغلب عليها العلوم الشرعية أو دراسة غير شرعية لكن فيها مقرارات شرعية تكون شرط في التحصيل المؤهل وهذه في عامة التعليم في بلادنا بل نصة الأنظم واللوائح العليا بأنه لا يجوز أن يقوم تعليم بلا وجود علوم شرائية طاقا حتى في الكليات ما يسمونها العلمية والأقسام العلمية البحثة لا بد فيها من يعني مجود مقررات شرائية وإن كان بعض الإدارات ما أدري تجهل هذا النظام أو تتجاهل لكن حعومة إذن الشاهد من هذا كله أن هذه الأمور تخلط المقاصد تختلط فيها المقاصد فلا بد فيها من تحرير يصير فيها شباب المسلمين بوضوح. وكيف يعني المسلم يتخلص على أصل شرعي من هذه الاشكالات هذا موضوع إن شاء الله سنعيد يبدأ به أو سيؤصل له الشيخ في الدرس القادم وأذكر ما يتيسر من القواعد المهمة في ذلك لأنه كما ذكرت بدأ في الجهات وطلب العلم والهجرة ثم سأذكر الآن معروف أنه ننكر ثم ذكر جنس العمل عموم الأعمال وهو الذي سيفصله في الدرس القادم أن العمل عموما لا بد فيه من تفصيل بما يكون لله وما يكون غير الله وما تختلط فيه مقاصد الدنيوية في وما هو ديني بحت وما هو دنيوي بحت وما هو مشترك بينهما كل ذلك محل الدروس القادمة ان شاء الله ونسأل الله لعانه التوفيق والسداد الموضوع سنقرأ من جميع العيوح موضوع طويل وله شعب وأصناع وأنواع كثيرة لكن الأمان أننا نأخذ مقدمة له ثم نكمل الباقي إن شاء الله الدروس القادمة وصلنا إلى صفحة كم 79 واعلمنا العمل لله لغير الله أقسام نعم اكرر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن العمل لغير الله أقسام فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءات المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم كما قال الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الآية كذلك وصف الله الكفار بالرياء في قوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فضل الصلاة والصيام وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها فإن الإخلاص فيه عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابق وأن صاحبه يستحق المقتى من الله والعقوبة نعم عندنا الآن الشيخ بدأ يقسم قال وعلم أن العمل لغير الله يقسام هذا في أول الحديث عشان نضبط هذا الفقرات هذا رقم واحد رقم واحد أن, أن العمل يكون أحياناً ريئاً محظم وهذا نسأل الله العافية العمل الذي لا يرد به وجه الله أصلاً والصنع الثاني الذي قال فيه في وسط الصفحة ترأنه الآن فيه. يكون العمل لله ويشاركه الرياء أيضا هذا العمل نوعي هذا العمل نوعي النوع الأول أن يشاركه الرياء في أصله أن يقصد به يعني يقصد به غير الله مع الله يعني يشارك في المقصد والثاني من هذا النوع أن تكون المشاركة عارضة تعني الأصل أن يكون العمل لله ثم عارضت المشاركة أو جاءت في لحظة ثم عاد الإنسان للإخلاص كمن كان يصلي مثلا كان صلى لله يصلي لله عز وجل لكن لما دخل إنسان من الباب من باب المسجد وجد في نفسه مراعاة هذا الداخل ثم استرجع ودفع الوسواس أو ورجع إلى أصل هذا إلى أصل الأغنية أصل قصد قصد الله وجل هذا عارض قد لا يؤخذ عليه الإنسان لكن هناك تقسيم أوضح من هذا لعلي أملي عليكم الآن ثم نطبقه على ما ذكره الشيخ أولا أن يكون الرياء محف نساء الله العافية وهذا باطل كله وثانيا أن يكون الرياء عارض يعني بمعنى أن يكون الإنسان عمل لله ثم بعد ذلك عارض الرياء أثناء العمل والصورة الثالثة أن يكون أصلا مخالط يعني المسلم أو هذا الإنسان عندما عمل كان عنده خلط من البداية عنده توجه لله وعنده مراعاة للخلط يحبا يمدحوه أو يدفع الضر عن نفسه بهذا العمل فيكون الرياء مخالط للعمل أصلا وليس بيعاره هناك نوع الرابع ذكره الشيخ لكنه بواضح سيأتي يعني ربما لا نتناوله إلا في الدرس القادم وهو أن يكون العمل العارض يشبه الرياء وليس الرياء الإنسان يكون في عمله أصل, أصل, أصل قصده وجه الله عز وجل أراد الله سبحانه بعمله لكنه أضاف إلى ذلك إرادة منفعه مباحة. هذا غالبا لا يضر بالقصد يعني مثل إنسان اشتغل في أعمال حسبة مثل الأمر المعروفة النانون قصد قصده بقامة هذه الشعيرة لوجه الله عز وجل لكنه أيضا قصد أخذ الراتب من أجل أن يستعين به على أمور دنيا ويتفرق لهذا العمل وغيره طلب العلم أيضا إنسان يطلب العلم في الجامعات وغيرها يكون قصده وجه الله لكنه ما, ما, يمنع أو ما منع من نفسه أن يتطلع إلى المكافأة أو إلى الشهادة والراتب أو الوظيفة فهذا الأمر العارض إذا كان مما أباحه الله عز وجل والإنسان عنده في النية التمييز بين الأمرين يعني ليس في قلبه لبس يعني عنده في نيته أنه فعلا أراد وجه الله عز وجل وأن ما عرض له من منافع من نعمة الله عليه من نعمة الله عليه التي هيئة الله له فهذا أمر لا يؤثر في أصل النية إنما ليؤثر أن يكون وجود القصد المشتركة المشاركة في القصد أو العكس أن يكون الأصل طلب الدنيا وأمور الدين وأمور الحسبة أمر يعرض أحيانا ويزول أحيانا هذه مشكلة في الحقيقة ينبغي أن نتنبه لها المسلم سيأتي تفصيل في هذه السور من خلال كلام الشيخ إذن عندنا أربع صور الصورة الأولى هي الرياء المحض والصورة الثانية المشاركة المخالطة الرياء الذي يعرض يعرض ويزور والصورة الثالثة المشاركة في الأصل لأن يكون أصلا عنده قصد لهذا وقصد لهذا فهذا يعني يرجع الحكم عليه على نوع العمل هل هو عبادة محظة أو غير عبادة محظة يسأتي تفصيله والنوع الرابع هو أن يجد أو أن تدخل المنفع العارضة على العمل ويكون العمل هو الأصل وتكون المنفع العارضة مما أباحه الله عز وجل منفع العارضة مما أباحه الله وهذا أكثر ما ينطبق على الجهد الجهاد كما ذكرنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أن الإنسان ليس له الشهادة والأجر في الجهاد إلا إذا كان قصده كلمة الله لكن مع ذلك النزعة في الإنسان فتطلع إلى أمر الدنيا من غير يكون هذا هو القصد الأصلي في القلب ولذلك يعني قلوب المجاهدين قد تتعلق بالغنائم إذا حصلت لكن ليس تعلقا أصليا إنما هو أمر عارض لم يؤثر على اصل النية المجاهد أصل قصده هو أن يجاهد بسم الله وأن تعلو كلمة الله عز وجل هذا قصده ومع ذلك يعني ليس عنده مانع من أن يستفيد من الغنائم لأنه متفرغ للجهاد ويحتاج إلى ما ينعم الله به من الفيء ليه يسد به حاجته وحاجة أبنائه وأسرته فهذا الأمر ما دام من الباحات فاعتراضه على قصد المسلم ما دام عارض لا يضره بإذن الله وعليه يقاس غيره ولذلك لما جاءت الغنائم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وتعرض له الصحابة بعد صلاة الحجر بعدما جاءت الغنائم وتعرضوا له الصباح استعجالا لأخذ أنصبتهم من الغنائم النبي صلى ما نهاهم عن ذلك بل ضحك ابتسم ثم قال والله للفتر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت عليهم في كما تنفسوها فتهرفكم كما أهلكتهم هذا إرشاد لهم لأن لا يكون قصدهم الدنيا لكن مع ذلك النبي صلى الله لما رآهم يتعرضون له ليأخذوا أنسبتهم ابتسم ابتسمت المشفق الناصر صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لهم أن ما وقع في نفوسهم من التعلق بالغنائم أنه باطل بل هذه نزعة في الإنسان فطره الله عليه نعم وتارة يكون العمل لله هذه الصورة الثانية ويشارفه الرياء انشاركهم شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا نعم إذن الصورة هل تتكون من صورتين يكون ويشاركوا الرياء المشاركة قد تكون من الأصل وقد لا تكون من الأصل فهي تكون عارضة نعم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه م. الشركة في مصفين شير. لا لا غلط الشركة خطأ وخرج ابن ماجه ولفظه فأنا منه بريء وهو الذي أشرك وخرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك وإن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله قليله وكثيره بشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني وخرج الإمام أحمد والترنذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين اليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل يطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك وخرج البزار في مسنده من حديث الضحاك بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله عز وجل فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص له ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإن للرحم وليس لله منها شيء ولا تقول هذا لله ولوجوهكم فإنه فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهدي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت, أرأيت رجلا غزايا وتمس الأجر والذكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه وخرج الحاكم من حديث ابن عباس قال رجل يا رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وممن روي عنه هذا المعنى ومما وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السلف منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم وفي مراسيل القاس بن مخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عملا فيه مذقال حبة خردل من الرياء ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين الصورة التي يقصر الشيخ أنها ليس فيها خلاف هي الصورة التي يبقى فيها الرياء يعني معنى أن العمل يخالطه الرياء من أوله إلى آخره أن الرياء العارض الذي يلفاء الإنسان فهو مثل أسواس العارض إنسان أحيانا يعرض له شيء يدخل داخل قلبه بأن يراعي الناس المراعي نظر الناس إليه أو سمعهم له فإن دافع هذا ودفع إن شاء الله لا يضره لكن هنا ما قصد أنه أجمع أو أجمع خلاف عند المتقدمين من ان المخالط يفسد العمل كله هو المخالطة الدائمة التي تستمر مع العمل من أوله إلى آخره وفي العبادات المحضة أما العبادات غير المحضة فهذه فيها خلاف سيأتي ذكره وبهذا نقف عداء هذا المقطع مع تذكيركم بأن قوله بعبارة التالية فإن, فإن خلط خلطه أو خلط نية الجهاد هذه الصورة الثالثة من صور تقسيم الأعمال كان واحد واثنين واثنين تحته قسمان ثم هذه الصورة الثالثة وإن شاء الله في الدرس القادم دعونا نجمع بين هذه الأمور من أجل أن تترابط ونعرف وجوه التفصيل فيها بشكل واضح إن شاء الله نسأل الله جميع التوفيق والسداد والآن نستعرض ما عندنا من أسئلة إن كان هناك أسئلة جامع العلوم والحكم وقفنا على موقف يحتاج إلى السينات ولذلك العلنا نعود ونبدأ من صفحة 79 النسخة المحققة من قوله وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياضة لأنه قبل أن نبدأ نقرأ سبق الإشارة إلى أقسام العمل وأذكركم بها الآن من أجل أن نستحضر السابق ونبدأ بفترة واضحة ذكر الشيخ أن أقسام العمل من حيث الإخلاص, من حيث الإخلاص وعدمه تنقسم إلى أقسام رئيسة فرع عن هذه الأقسام أمور فرعية القسم الأول إخلاص النية لله عز وجل وتجهيدا خالصا لا يدخله شيء والنوع الثاني النية غير خالصة أي نية العمل لغير الله فالأول العمل خالص والثاني العمل غير خالص أو العمل الذي لا يقصده وجه الله النوع الثالث العمل المخلوط النية التي فيها خلط تختلط فيها مقاصد العبد يكون عنده حب للعمل واحتساب الله عز وجل لكن أيضا تخالطه الرغبات وتخالطه أشياء من الرياء والسمعة وأمور الدنيا ونحو ذلك بعد ذلك سيفصل الشيخ في كل نوع فذكر النوع الأول قبل ذلك ثم ذكر هنا في قوله وثارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء نوعا آخر سيفصل فيه على نحو السماء سيذكره نبدأ من هذه الفترة نعم الحمد لله رب العالمين لحظة أبو عمر نبدأ من قبل قبل ذلك من أقسام العمل معلش لو رجعنا لو رجعنا إلا سطر, سطر الثاني واعلم أن العمل لغير الله أقسام من نفس الصفة الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى واعلم أن العمل لغير الله أقسام فسارة يكون رياء محضر بحيث لا يراد به سوى مراءات المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاته كما قال الله عز وجل واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وقال تعالى قويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون في الايه وكذلك وصف الله الكفاره بالضياع في قوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله وهذا الرياء المحب لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وهذا يعني أن الرياء نوعين أشار إليهم الشيخ شرواضي الرياء نوعين نوع رياء محب هذا لحظ فيه للعد في الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة إلا ما يريده من الناس يعني لا حظ له من الأجر هذا الرياء المحل والنوع الثاني الرياء, الرياء الذي يداخل العمل يشارك. وهذا أيضا يقوى ويضعف قد يكون العمل أصلا خالص لوجه الله لكن يدخله الرياء ويخرج أو الإنسان يدافع الرياء فيه أو العكس كذلك قد يمضي فيه الرياء لكن أصل العمل لله عز وجل إذن فالرياء على النوعين الرياء الخالص وهذا هو بمعنى إخلاص النية لغير الله أو عدم إخلاص النية لله والرياء غير الخالص اللي هو الذي تدخله المشاركة قوية أو ضعفة نعم وقد يصلر في الصدقة الواجبة أو الحج غير ما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها فإن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يسبك مسلم أنه حابق وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تذل على بطلانه وحبوطه أيضا وفي صحيح مسلم عن أبي فريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وخرجه ابن ماجة ولفظه فأنا منه بريء وهو للذي أشرك وخرج الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك وإن الله عز وجل يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئا فإن, جد فإن جدة عملي قليلة قليلة هو كثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني وخرج الجنان محمد إلى إذن العمل يعني لشريك الرياء إن شركه من أصله فهو يبطل وإن خلطه الرياء إن خلط عارضه هذا ينقص المخالطة العائضة تنقص العمل وقد لا تبطله فكأن يكون الإنسان على عمل صالح لكن يميل إلى حب يمدح الناس على عمل يجاهد لكنه يميل إلى أن يذكر الناس في هذا ومع ذلك كان في أصل جهاده لله عز وجل أو كان يصلي مثلا صلى لله خرجا المسجد لكن يجد في نفسه أن يحب يندح على صلاته هذا ينقص أجره والراجح الله عالم أنه لا يبطل لكنه ينقص ويخشى عليه يخشى عليه لو كان هذا ديدنه أن تغلبه نفسه إلى الرياء الذي يغلب على العمل لكن إذا كانت هذه الأمور عارضة يعني الإنسان بدأ عمله لله وأكمله لله لكن عرضه عارض الرياء عارض حب المده عارض الرغبة في الدنيا الرغبة في أمور تخالط العمل فالمخالطة التي لا تفسد الأصل تنقص الأجر لكنها الله أعلم لا تزيله من أصل نعم وخرج نعم نعم ها؟ نعم قد يقع فارحة من الله شهر به فيه مداخل دقيقة على النفس قد يعني أحيانا يغفل عن الشعور بها بأنها نوازع تحدث في نفس الإنسان في حين غفلة لا سيما مع غهلة القلب عن ذكر الله وشكره قد يعني تدخل على النفس نزعة الرياء بدون ما يشعر بها الإنسان شعورا بينا واضحا ولذلك اختلف السلف لما ذكرته لكم يعني كان يعمل عمل صالح ويحب مدح الناس أو يرأيهم مع أصل النية لله ولذلك بعض السلف قال أن هذا يفسد وبعضهم قال ينقص والراجح أنه ينقص لأن حدث مثل هذا في عائد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الناس المسلمين فما ذكرنا من صلى الله عليه عملهم يفسد, يفسد وقد يرأي الإنسان في عمل أصله احتساس أو يعني يظهر أشياء التي فيها شيء من استظهار ما عنده كما حدث من, من الصحابي أبو دجانة من أبي دجانة فيما استعرض بين الصفوف المشيه التي فيها كبريا وصف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مشة يبغيظها الله إلا في هذا المقام أو هذا الموقف ونحن ما قال نبي صلى الله عليه وسلم هي مشة لو كانت في غير هذا المقام كانت بغيظة ينفيها مرآت فيها نوعا من التعالي والغرور والسعراض العضلات لكنها في هذا المقام أبيحت لغرض العارض نعم خرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي سعيد بن أبي القضالة وكان من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمعوا الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك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 وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله فيها شيء وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزايا التمث الأجر والذكر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 على العمل الذي العمل يخالطه الرياء من أصله أو تختلط فيه مقاصد من أصله يعني أصل منشأ العمل عند العامل فيه خلط فهذا الظاهر وهو الذي تقتضيه هذه النصوص أنه باطل من أصله لأنه المخالطة وعدم الإخلاص جاء في أصل العمل يقصد به وجه الله ويقصد به غرض آخر يقصد به يعني غرض آخر منذ من جاء العمل هذا الظاهر في أكثر النصوص التي وردت لكن فيما إذا كان الرياء أو السمعة أو المقصد العارض جاء بعد العمل أو في أثناء العمل فهذا هو الذي يقال أنه ينظس العمل ولا يزيله إلا إذا كانت المخالطة شركية لا الله وهذا ينذر في المؤمنين الذين وعوا البطرة فإذن النصوص هذه في العمل الذي فيه الخلط من شئه من أصله في أصل نية القلب في من تضعي عليه النفس الخلط موجود أما إذا عرض الرياء عرضا للإنسان فإن لم يكن الرياء خالص يعني هدم ما قبله في فيكون هذا العارب ينقص العمل ينقص الأجر ينقص الثواب لكن الله أعلم أنه لا يفسد كما سيتبين من خلال خلاف السلف الذي سيذكره الشيخ الآن وممن روي عنه هذا المعنى وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا طائفة من السلف منهم عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم وفي مراشيل القاسب المخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عملا فيه متقال حبة خردل مذريا ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين فإن خالط نية الجهاد مثلاً نية غير, غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا, تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يغنموا شيئاً تم لهم أجرهم وقد ذكرنا فيما مرى أحاديثة دل على أن من أراد بجهاده عرضاً من الدنيا أنه لا أجر له وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا مم. نعم عغير المخالطة وهنا الشيخ خرق بين الخلط إذا كان رياء أو إذا كان غير رياء إذا كان رياء على التفصيل السابق إذا كان رياء فهو على التفصيل السابق إن كان لغير قصد الله فهذا لا شك النباطل إن كان الرياء دخل في فانش منشأ العمل فهو أيضا يبطل إذا جاء الرياء عادر والأصل سلامة العمل فإن الرياء ينقص ولا يبطل. لكن إذا كان المخالط غير الرياء فهو أخف كما سياته يعني إذا كان ما يعرض للإنسان ما يعرض للقصد والنية هو مثلا أخذ الأجرة أو حب الغنيمة أو الحرص على كسب المال هذا أسهر من الرياء وقد لا يفسد النية إلا إذا كان هو المقصود أصلا أما إذا كان المقصود الاحتساب لله عز وجل فإن ما يعرض لعرض الإنسان للحب الدنيا حب غريز قد لا يدفعه وقد يكون في مصالحه يعني معاش العبد وتفرغي للجهاد والحسبة نعم وقال الإمام أحمد التاجر والمستاجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره وقال أيضا في من يأخذ نعم لأشياء الإمام أحمد القصد كلام الإمام أحمد أنه قال لا يعدمون من أجر إنما الأجر على قدر النبي على قدر النبي نعم وقال أيضا فيمن يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ كأنه خرج لدينه فإن أعطي شيئا أخذه وكذا روي عن عبد الله بن عمر قال إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقاً فلا بأس بذلك وأما إن, وأما إن, إن أحدكم إن أعطي درهماً غزا وإن منع درهماً من متت فلا خير في ذلك وكذا قال الأوزاعي إذا كانت نية الغاز على الغزل فلا أرى بأساك وهكذا يقال في من أخذ شيئاً في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره قد روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء وهو محمول على أن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسف وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعا فلا يضره بغير خلاف وإن استرسل معه فهل يحبط فهل يحبط بني عمله فمن الشيخ هنا, هنا الشيخ عاد لتفصيل ما ذكرته قبل قليل من الرياء العاره عاد ليفصل في الرياء الذي يعرض للإنسان نعم اعد اعد من اوله وان كان, كان اصل العمل لله ثم طرأت عليه نيه الرياء فان كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجاز على أصل نيته في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير, الطب وابن جرير الطبري ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجاز بنيته الأولى وهو مروي عن الحسن البصري وغيره ويستدل ويستدل لهذا القول بما خرجه بما خرجه ابو داود في مراسيله عن عطاء القرثاني أن رجلا قال يا رسول الله إن بني سليمه كلهم يقاتل فمنهم من يقاتل فمنهم من يقاتل للدنيا ومنهم من يقاتل نجدا ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله فايهم الشهيد قال كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج فأما ما ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه ويحتاج إلى تجديد نية وكذلك روي عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال ربما أحدث بحديث ولي نية فإذا أتيت على بعضك تغيرت نيتي فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات ولا يرد على هذا الجهاد كما في مرسل عطائني الخرساني فإن الجهاد يلزم بحضور الصف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 أنه سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير ويحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشر المؤمن خرجه مسلم وخرجه ابن ماجة وعنده الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وابن جرير الصبري وغيرهم وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي غريرة أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسر فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه فقال له أجران أجر السر وأجر العلانية ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء فإن فيه كفاية فما أحسن قول سهر بن عبد الله التستري ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصير وقال يوسف بن الفسين الرازي أعز شيء في الدنيا الإخلاص وكم, وكم أجتهد في اسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر وقال ابن عيينة كان من دعاك مطرد بن عبد الله اللهم إني أستغفرك مما تفت إليك من ثم عكت في وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم لك به وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت سنت بارك الله فيك صلى الله وسلم وبرك الله يقول من, من يعمل بعض الأعمال التي رتب عليها أجر دنيا وإمان الله فهو فهل هو مأجور وعمل شرعي أو لا وذلك مثل من يستغفر الله ليرزق الله من أمور الدنيا أو من يصل الرحم حتى يوسع له هذا بقدر, يعني ما بقدر أصل النية إن كان عنده شيء من الاحتساب أصلا وأراد ما وعد الله به من ثمرة الدعاء هذا أمر مشروع وله عليه أجر وإن احتسب ونسي ما يترتب عليه من فوائد فالله عز وجل يرزقه الأجرين دون أن يحتسب وإن قصد المعنى الآخر فكما قال الله صلى الله عليه وسلم إنما, يعني إنما قصد جلب الرزق ودفع الضر بالدعاء ولم يقصد وجه الله اصلا. هذا والله أعلم أنه لا أجر له وإن حصل مراده في الدعاء لأن الدعاء يستجيب الله عز وجل حتى من الكافر المضطرخ يعني يقول ما الفرق بين الابتلاء والعذاب وهل الكفار يبتلون الابتلاء أحيانا يكون رحمة والعذاب عذاب لا رحمة فيه فالابتلاء في يشمل من العذاب الابتلاء يشمل جميع المصائب ويشمل أيضا ابتلاء العباد بالنعم والنقل أما العذاب فلا يكون إلا نقمة نسأل الله العافية في أسئلة عن موضوع آخر لعل أجله الآن هذا القادم نسأل الله جميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلنا إلى صفحة 85 نصفهم حق نعم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى فصل وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء وهو أن تمييز العبادات من العادات وتمييز العبادات بعضها من بعض فإن الإنساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية وتارة لعدم القدرة على الأكل وتارة تركا للشهوات لله عز وجل فيحتاج في الصيام إلى نية يتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نقل الشيخ سيشير سيشير إلى, الى ما ستميز العبادات إلى معنى مهم لكن قبل أن أذكر هذا المعنى لا بد أن أذكركم بما سبق بيانه من قبل الشيخ وهو الذي فعلا تقتضيه قواعد الشراء وفهم السلك من أن مفهوم النية أوسع مما تكلم به الفقهاء مفهوم النية ليس فقط التمييز بين أهل الأشياء. بين الأعمال القلبية والأعمال غير القلبية إنما النية هي نوع إنما التمييز هو نوع من نوع النية إن النية أوسع من ذلك النيات تدخل أولا في المقاصد مقاصد القلوب تجاه الأعمال في التوجه بها الله عز وجل أو ما يعرض لذلك من عوائره إما بالتوجه إلى الله عز وجل في أصل العمل ثم يعتري النية امر عارض أو بالتوجه إلى غير الله عز وجل وهي النية الفاسدة ثم يدخل من ضمن معاني من نية التمييز. وقول هذا يذكره الفقهاء الفقهاء رحمهم الله لا يعني أنهم حصروا النية بهذا المعنى لكن في الجانب الفقهي أكثر ما يخص الفقهاء في الجانب الفقهي هو التمييز في أعمال بني آدم التمييز بين الأعمال والتمييز على أنواع يمكن نجمعها في نوعها تمييز الهداء له دخل في تمييز العبادة من غيرها أو تمييز العبادة عن العادة ونحوها أو ممكن نقول تمييز العبادة عن العادة أو عن المقاصد الأخرى وهذا الذي جعل الفقهاء يعني يخصون التأمية بالتمييز لأنها هي للتعلق بها الأحكام الظاهرة اللي هي التخصص الفقهاء والنوع الثاني ثلاثت نظام والعبادات بعضها عن بعض الأول تميز الطعات والعبادات عما ليس بطاعات ولا عبادات والثاني تميز في العبادات نفسها تميز الطعات بعضها عن بعض كان نميز الفرض عن النفل وكان نميز نوع الفرض بعضه عن بعض هذا فرض الفجر هذا فرض الظهر هذا فرض الأصل وكان نميز الأعمال الففروضة بعضها عن بعض كأن نقول هذا نذر هذا فرض هذا نذر هذا كفارة ونحو ذلك إذن فالتمييز عند الفقهة على نوعين تمييز العبادات من غيرها والثاني تمييز في العبادات نفسها وهو تمييز أنواع العبادات بعضها بعض. هذا كل نوع تمييز كلها هي جزء من مقهوم الني العام ولذلك السلف غالبا إذا تكلموا في النيات يقصدون مقاصد القلوب ومتأخر الفقهاء إذا تكلموا في النيات غالبا يقصدون التمييز صرف النظر عن مقاصد القلوب يعني الإنسان قد يميز الظهر عن العصر سواء قصد بالصلاة وجه الله أو لم يقصد ظاهر فإذا النية أشمل لمجرد التمييز النية تشمل التمييز تشمل مقاصد القلوب وعلاقة العبد بربه وبالأشياء من حوله هذه تدخل فيها النية بمفهومها العام نعم وكذلك العبادات كالصلاة والصيام منها فرض ومنها نافنة والفرض يتنوع أنواعا فإن الصلوات المفروضات خمس صلوات كل يوم وليلة والصوم الواجب تارة يكون صيام رمضان وتارة صيام كفارة أو عن نذر ولا يتميز هذا كله إلا بالنية وكذلك الصدقة تكون نفلا وتكون فرضا والفرض منه زكاة ومنه كفارة ولا يتميز ذلك إلا بالنية فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لمرئ ما نوى وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء فإن منهم من لا يوجب تعين النية بالصلاة المفروضة بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت وإن لم يستحضر تسميته في الحال وهو رواية عن الإمام أحمد ويبنى على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم وليلة ونسي عينها أن عليه أن يقضي ثلاث صلوات الفجر والمغرب ورباعية واحدة وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية تعينية أيضا بل تجزئ بنية الصيام مطلقا لأن وقته غير قابل لصيام آخر وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد وربما حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية لتعينه بنفسه فهو كرد الودائع وحكي عن الأوزاعي أن الزكاة كذلك وتأول بعضهم قوله على أنه أراد أنها تجزئ بنية الصدقة بنية الصدقة المطلقة كالحج وكذلك قال أبو حنيفة لو تصدق بالنصاب كله من غير نية أجزأه عن زكاته وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يلبي بالحج عن رجل فقال له أحججت عن نفسك قال لا قال هذه عن نفسك ثم حج عن الرجل وقد تكل ما في صحة هذا الحديث ولكنه صحيف عن ابن عباس وغيره وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما بأن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا سواء نوى التطوع أو غيره ولا يشترط للحج تعين النية فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه وكذا لو حج عن نذره, وكذا لو حج عن نذره أو نفلا ولم يكن حج حجة الإسلام فإنه ينقلب عنها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعدما دخلوا معه وطافوا وسعوا أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمره وكان منهم القارن والمفرد وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمرة وهو فرض وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحج وعمل به وهو مشكل على أصله فإنه يوجب تعين الطواف الواجد للحج والعمرة بالنية وخلفه في ذلك أكثر الفقهاء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وقد يفرق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب كالإحرام الذي يفسخه ويجعله عمره فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الإحرام كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوا به التطوع إذا كان عليه حجة الإسلام تبعا لانقلاب إحرامه من أصله ووقوعه عن فرضه بخلاف ما إذا طاف للزياء لخلاف ما إذا طاف للزيارة بنية الوداع أو التطوع فإن هذا لا يجزئه لأنه لم ينوي به الفرض ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب إخرامه والله أعلم عليها يبدو والله أعلم أن الشيخ كان يشير في فحوة كلامه وإلا من نص على هذا إنه فرق بين الحج وبين غيره وهذا هو الذي تدل عليه نصوص دلالة عامات فإنه لا يجوز عند كثير من أهل العلم ولا يوجد دليل على يعني جواز قلب الصلاة من صلاة إلى صلاة في أثنائها وإن كان فيه قول لكنه ضعيف بينما الحج وردت فيه نصوص تدل على أنه يختلف عن غيره اختلف عن الصيام وعن الصلاة وعن غير وانصوص صريحة في جواز قلب بعض عمال الحج من نسك إلى آخر من نسك إلى آخر سواء في الأمساك الثلاثة أو بين الحج والعمر ولذلك أو من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما طرفه سعى وهو على الأرجح قارن على الأرجح قارن لما طرفه وسعى وانتهى من سعيه قال لو استقلت من أمني لما استدرت لحللت ولجعلتها عمره جعلتها عمره وأمر الذين طبعاً نبني سلوه سلام علل بأنها سوق الهدي وأمر الذين لمن سوق الهدي بأن يجعلوها أمره وهم كان في نياتهم والله أعلم والظاهر أن أكثرهم كانوا يقصدون الحج أو الحج والعمرة معا على سبيل القرآن أو الحج مفرد بعضهم حج مفرد وبعض العلم أيضا يصور الحج على كله على أنه كله في تلك الصورة حج إفرات فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم امر بتحويل الحج العظيم لمن لم نسوق الهدف لكن لا نجد في هذا دليل أو لا نجد في أن هذا يعني في العبادات الأخرى إلا من الأعلى إلى الأدنى أما من الأدنى إلى الأعلى فإن هذا لم يحدث بصورة هي دل فيها الدليل على أنه يكون دليل الحج يعني حجة في العبادات الأخرى الله أعلم وربما سأتي تفصيل ذلك في درس آخر إن شاء الله وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اراده الشيخ قال ابي حنيفه في الزكاه ها قول اراده القول ابي حنيفه ان يتصدق بالنصاب كله من غير نيه اجزاء عن زكاته زين هذا قول ابي حنيفه نعم ولا جمهور العلماء انه لو تصدق بالصدقه وانفقها على انها صدقه تطوع ما جاز له ان استانفها زكاه لأنه صرفها على أنها صدقت تطوف هذا قول جمهور أهل العلم وخالفهم لمنحنيفه بعض العلم قالوا بذن حتى لو صرفها على أنها صدقة ثم أراد أن يجعلها زكاة بعد وصولها إلى مستعكية فلا حرج في ذلك نعم كيف؟ يعني أخرج الزكاة وحتاط زيادة ونوى ما زاد عن الزكاة صدقة قصدك أنه شاك شاك أنه هذا هو قدر الزكاة خمسين ريال الزكاة الواجبة عليه نعم ودفع مئة ريال معناتنا هو يعلم أنه دفع زيارة خمسين قصدك أنه خلق خلط الزكاة مع الصدق ما أظن في هذا حرج إن شاء الله ولذلك كثير من العلماء قديما وحديثا يفتون لمن يحتاط يقول والله أنا يعني ما احتياطا أنا زكاة خمسين فيها لكن احتياطا أنا أدفع سبعين لا حرج هذا زيارة خير ولا يضره إن شاء الله نعم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام بن رجب رحمه الله تعالى ومما يدخل في هذا الباب مما يدخل في هذا الباب أي في أن اختلاف النية أحيانا لا يضر بالعمل أحيانا وليس دائما يعني هو الشيخ يضرب نماذج يبدأ اختلاف النية السائر واختلاف النية غير السائر نعم أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان وضع صدقته عند رجل فجاء ابن صاحب الصدقة فأخذها ممن هي عنده فعلم بذلك أبوه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما إياك أردت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق لك ما نويت وقال للآخذ لكما أخذت الرجل البخاري تلاحظون في مثل هذا الحديث فعلا يبين الفرق بين أمرين في مسألة النية هذا الحديث وما سبق من قلب نية الطواف إلى آخرهم أمور كثيرة هي أمثلة على أنه احيانا يجوز قلب العمل من نوع إلى نوع أقول أنه نفرق في مثل هذه الأمور بين أمرين بين أصل نية العبادة وبين إجراء العبادة إجراءها على أي نوع تكون يعني مثلا في النصوص الأولى أو الدلة الأولى،, الأولى ذكرها في الدرس الماضي كلها تدل على أن أصل عبادة فيه نية مطلقة وهو الطواف يعني إنسان الذي طاف للحج ثم قلبه إلى عمره أصل نيته الطواف العبادة إنما الذي اختلف المقصد بهذا القواف فمن هنا صار طوافه صحيح على الوجهين لماذا؟ لأنه أصل الطواف عنده موجود طوافه ويشعر أن الطائف عبادة لله أما كون الطواف يكون عمر أو لحج فهذا أمر جاز اختلافه تشريع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بما يتعلق للصدقة نفرق بين أصلية الصدقة أو الزكاة وبين على من تكون الصدقة فهذا الذي تصدق. نيته في الصدقة موجودة لا كلام عليها ومن صحت صدقته لكن لمن تكون الصدقة هو نواها لشخص أو لنوع فانصرفت لغير من نواه فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أغنها قاعدة شرعية فرق بين أصل النية في العبادة وبين توجه العبادة على وجوه مختلفة من الوجوه المشروعة وهذا ينسحب على أن في الوضوء كذلك وغيره الوضوء بعض أهل العلم قالوا أنه توضى نافلة ما يجزئه عن الفريضة وهذا خطأ ما ينسجم على حديث القاعدة الإنسان إذا توضى بنية الوضوء ولو كان يقصد النافلة كفاه عن الفريضة لأن الأصل نية العبادة صحت وكون صرف العبادة من نوع المفروض. من نوع المسنون الى مفروغ او مباح كذا فهذا لا يضر في اصل العمل وهكذا نعم هكذا لك في الصلاه كذلك في الصلاه الصلاه يعني التمييز فيها ابين كثره الكلام في هذا في نعم وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل, وعمل به في المنصوص عنه فإن كان أكثر أصحابه على خلافه فإن الرجل إنما يمنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن يكون محابا فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر فالمحابات منتفية وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا وكان غنيا في نفس الأمر أجزأته على الصحيح لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استخفاقا والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته طبعا هذا رجع إلى مآل الزكاة دفعها المسلم إلى ابنه دفع الزكاة إلى الإبن والأب هذه فيها تفسير خلاصته أنه إذا دفع الزكاة إلى قريب له إن كان هذا القريب تحت نفقته أو تلزمه نفقته فالراجح أنه لا يعني يدفع له الزكاة لأنه قد يتقي بها ما يجب عليه هذا أمر الأمر الآخر وهو أوضح إنه إذا كان من تدفع له الزكاة يشارك المزكي في حياته في, في مطعمه ومشربه فهي لا تجوز لأنها ترجع إلى أن يأكل الإنسان من زكاة فإذن هذه أمور عوار وعارضة أو ليست دليل على عدم جواز دفع الزكاة للقريب الأبن والأبن إنما تكون هذه الأمور العارضة فيما إذا لو رجعت الزكاة على صاحبها الذي أداها فإذا رجعت لأنه يتفع بها فربما يكون هذا بالغالب غالبا يكون فيه رجوع الزكاة إلى الصحيب وهذا لا يجب سوى وأما الطهارة فالخلاف في اشتراق النية لها مشهور وهو يرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة أم هي شرط من شروط الصلاة كإزالة النجاسة وسطر العورة فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة ومن اشترط لها النية تجعلها عبادة مستقلة فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون نية وهذا قول جمهور العلماء ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا وأن من توضأ كما أمر كان كفارة لذنوبه التنازم بين الأمرين ليس ضروري لكنه فعلا يرجع يعني لا يلزم من كل نبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل الوضوء وتكفيرهم الجنوب والخطايا لا يلزم منه أنه يجب يجب أن يكون الوضوء بنية فسيما أننا في الحقيقة نفرق وهذا أمر واضح بين الوضوء المقصود على الهيئة الشرعية وبين ما يحدث من صورة الوضوء الشكلية من غير وقوعه على هيئة فإذا حدث الوضوء على هيئته الشرعية غسل اليدين والوجه واليدين للمرحقين ومسئلة آخر إذا حدث على هيئة الشرعية فقد يسوغ لبعضه العلم أن يقول أنه يجزئ ولو بغير نية لأنه وقع على الوصل الشرعي لكن هناك صورة أخرى فعلا يصعب أن نقول أنها يجوز أن تكون وضو بلا نية وهي فيما لو وقع الوضوء على صورة غير مقصودة كان ينغمس الإنسان في البحر أو في البركة بجميع جسمه هنا وقعت صورة الوضوء لكن ليس على هيئة رتبت الوضوء على شكله الشرف ولذلك أقول وأعود وأقول فرق بين أن يقع الوضوء من المسلم على هيئته الشرعية المذكورة في القرآن والسنة وبين أن يقع الوضوء على هيئة أخرى غير مقصودة فإذا وقع الوضوء على الهيئة الشرعية المبصودة فقد يسوق لبعضها العلم أن يجوزوه ولو بغير نية لأنه توافذت في شروط الورو أما إذا وقع على الصورة الأخرى فمن الصعب أن يقال أنه يجزئ إلى نية لأنه لم يقع على هيئة تعبدية الواردة في الكتاب والسنة نعم نعم وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها حيث رتب عليه تكفير الذنوب والوضوء الخالي عن النية لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق فلا يكون مأمورا به ولا تصح به الصلاة ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة كإزالة النجاسة وسطر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب ولو شرك بين نية الوضوء وبين قصد التبرد أو إزالة النجاسة أو الوسخ أجزاءه في المنصوص عن الشافعي وهو قول أكثر أصحاب أحمد لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه ولهذا لو قصد مع رفع الحجة فعليم الوضوء لم يضره ذلك قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أحيانا بالصلاة تعليمها للناس كذلك الحج كما قال خذوا عني مناسفكم هذا يدخل في لقاعدة السابقة في الدرس قبل الماضي أنه إذا كان الأصل وجود النية وجاء أمر عارض فأنه لا يفسد أصل النية يعني إنسان يريد فعلا أن يتوضى لكن من خلال الوضوء يعلم برلابها أو يعلم جاهل فكون انقصد التعليم هذا لا يؤثر على أصل من حيث وقوع المشروعية للعمل فالشيء العارض على النية الأصلية لا يضرها إلا إذا يعني غلب فيما بعد كما ورد في الترس الماضي قبل الماضي نقف عند هذا ينسل في موضوع الهديد وننتقل إلى حراسة العقيدة أو وقفات مع كتاب قراءة في كتب العقائد يقول من يعمل بعض الأعمال التي رتب عليها أجر دنيوي من الله عز وجل فهل هو مأجور عمل شرعي أم لا نعم مثلا الأعمال التي رتب عليها أجر دنيوي نعم إذا احتسبها الله عز وجل بنية صادقة فهي من الأمور التي يؤجر عليها كما عن عنه صلى الله عليه وسلم في مساة الأجر حتى اللقمة يضعها الرجل في في امرأته والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبرك عن بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلنا إلى صفحة سنة في تصصيل النية في مسائل الأيمان نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى ومما تدخل النية فيه من أبواب العلم مسائل الأيمان فلغوا اليمين لا كفارة فيه وما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب إليه كقوله لا والله وبلى والله في اثناء الكلام قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وكذلك يرجع في الايمان الى نيه الحالف وما قصد بيمينه فان هدف بطلاق او عتاق ثم ادعى انه نوى ثم ادعى انه نوى ما يخالف ظاهر لفظه فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل وهل يقبل منه في ظاهر الحكم فيه قولان للعلماء مشهوران وهما روايتان عن أحمد وقد روي عن عمر أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته شبهني قال كأنك ضغية كأنك حمامة فقالت لا أرضى حتى تقول انت خلييه طالق فقال ذلك فقال عمر خذ بيدها فهي امراتك خرجه ابو عبيد وقال اراد الناقهت تكون معقولة ثم ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها فهي خلييه من العقال وهي طالق يعني بمعنى طليقه فهي طليق طليق الحر الغير مقيد فهو فسر قوله أنت فلي طالق بمعنى أنها طليقة لا يقيدها شيء ما يبصد الطلاق نعم لأنها قد طلقت منه فأراد الرجل ذلك فأسقط عنه عمر الطلاق لنيته قال وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعثار وهو ينوي غيره أن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله وفي الحكم على تأويل مذهب عمر رضي الله عنه ويروى عنه فرعا من هذا إذا, إذا قصد المضارة إذا تبين بقرائن أنه يقصد بالحيدة عن المعنى الأصلي يقصد المضارة أو الظلم كما سيقول فإنه لا يعامل إذا تبين في القرائن لا يعامل بما يدعيه من النيل أما إذا ما تبيننا فرائم أخي المستمع الكريم تابعنا تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية الرياض هاتف رقم 49119885 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته